أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحلل لكم ما وراء أذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكما ومن لم يستطع منكم طول نيا. نكحوا المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن نباذن وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْتَهَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ان يصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم وان تصبر خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من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 وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ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 ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الرجال نصيب من ما اكتسبوا وللنساء نصيب من ما اكتسبن واسالوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان ولقربون والذين عاقد تيمانكم فآتوهم نصيبهم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 إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب بوابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وَاعْتَذِلَنَّ الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِيْنًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما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 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أَوْ على سفر أَوْ جاء أَحَدٌ منكم من الغائط أَوْ لامستم أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُمْ مُّصْرِعًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُصِيبَنَّ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تُضِلُّ السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا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 ولونهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا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 الذين لعنهم الله، وما يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أم لهم نصيب من الملك، فإذا لا يوتون الناس نقيرا. اَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ ۗ بَل رَّادُوا أَن يَخْسِدُوا مَا آتَاهُمُ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 بذلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد منوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك كَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَ رَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّهِ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوَنَّهُمُ إِذْ ظَرَمُوا أَنْ فوسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَوَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ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 ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا سباتنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ نَعَمَّ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ يَكُن مَّعَهُمْ شهيدا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 وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ وَهُوَ شَهِيدٌ فَغُفْرَانٌ لَّهُ وَجَزَاءٌ عَظِيمٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ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 وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَّا بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِعْ رَسُولًا فَقَدَطَعَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَ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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يُكَفِّأَ بَأْسَ الَّذِينَ كفروا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَتَي يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا صدق الله العظيم